توقفنا أمس يا عم قبل أن ينتهي الإمام من شرح المسألة السابعة من مسائل الآية الخامسة والثلاثين بعد المئتين من سورة البقرة وكان الإمام يتحدث فيها عن حالة من عقد على امرأة وهي لا تزال في عدة من غيره بالضبط يا ولدي فماذا قال الإمام في ذلك؟ قال الإمام إن المدنيين راوا عن مالك أنها تتمم عدتها من الأول وتستأنف عدة أخرى من الآخر وروي عن مالك أيضا أن عدتها من الثاني تكفيها من يوم فرق بينه وبينها سواء كانت بالحمل أو بالأقراء أو بالشهور وحجتهم الإجماع على أن الأول لا ينكحها في بقية العدة منه فدل على أنها في عدة من الثاني ولولا ذلك لنكحها في عدتها من. فتح الله عليك يا ولدي. والآن نستطيع مواصلة لقائنا مع الإمام القرطبي. هيا بنا إلى الكتاب الجامع ومولانا الإمام. سبحان, سبحان الله. الله. وتأسيسا على ما قلناه يا إخواني. أجاب الأولون فقالوا هذا غير لازم. لأن منع الأول من أن ينكحها في بقية عدتها إنما وجب لما يتلوها من عدة الثاني وهما حقان قد وجب عليها لزوجين كسائر حقوق الآدميين لا يدخل أحدهما في صاحبه وخرج مالك أن طليحة كانت تحت رشيد الثقفي فطلقها فنكحت في عدتها فضربها عمر بن الخطاب وضرب زوجها بالمخفقة ضربات وفرق بينهما ثم قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أي ممرأة نكحت في عدتها فإن كان زوجها الذي تزوج بها لم يدخل بها فرق بينهما ثم اعتدت بقية عدتها من الزوج الأول ثم كان الآخر خاطبا من الخطاب وإن كان دخل بها فرق بينهما ثم اعتدت بقية عدتها من الأول ثم اعتدت من الآخر ثم لا يجتمعان أبدا المسألة الثامنه قوله فضربها عمر بالمخفقة وضرب زوجها ضربات يريد على وجه العقوبة لما ارتكباه من المخضور وهو النكاح في العدة وقال الزهري فلا أدري كم بلغ ذلك الجلد. لكن عبد الملك جلد في ذلك كل واحد منهما أربعين جلدة فسئل عن ذلك قبيسة بن ذؤيب فقال لو كنتم خففتم فجلدتم عشرين وقال ابن حبيب في التي تتزوج في العدة فيمسها الرجل أو يقبل أو يباشر أو يغمز أو ينظر على وجه اللذة إن على الزوجين العقوبة وعلى الولي وعلى الشهود ومن علم منهم أنها في عدة ومن جهل منهم ذلك فلا عقوبة عليه. المسألة التاسعة قوله تعالى واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحضروا هذا نهاية التحذير من الوقوع فيما نهى عنه سبحان الله وعلى الله وعلى والآن ننتقل إلى التالية وهي قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضو لهن فريضا ومتعوهن على الموسى قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين صدق الله العظيم, صدق الله العظيم, صدق الله العظيم وفيه إحدى عشرة مسألة الاولى قوله تعالى لا جناح عليكم ان طلقتم النساء هذا ايضا من احكام المطلقات وهو اتداء اخبار برفع الحرج عن المطلق قبل البناء والجماع فرض مهرا او لم يفرض ولما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التزوج لمعنى الذوق وقضاء الشهوة وامر بالتزوج لطلب العصمة والتماس ثواب الله وقصد دوام الصحبة وقع في نفوس المؤمنين أن من طلق قبل البناء قد واقع جزءا من هذا المكروه فنزلت الآية رافعة للجناح في ذلك إذا كان أصل النكاح على المقصد الحسن وقال قوم لا جناح عليكم معناه لا طلب لجميع المهر بل عليكم نصف المفروض لمن فرض لها والمتعة لمن لم يفرضها وقيل لما كان أمر المهر مؤكدا في الشر فقد يتوهم أنه لا بد من مهر إما مسمى وإما كمهر المثل فرفع الحرج عن المطلق في وقت التطليق وإن لم يكن في النكاح مهر المسألة الثانية المطلقات أربع مطلقة مدخول بها ومفروض لها وقد ذكر الله تعالى حكمها قبل هذه الآية وأنه لا يسترد منها شيء من المهر وأن عدتها ثلاثه قروء ومطلقة غير مفروض لها ولا مدخول بها فهذه الآية في شأنها ولا مهر لها بل أمر الرب تعالى بامتاعها، وبين في سورة الأحزاب أن غير المدخول بها إذا طلقت فلا عدة عليها وسيأتي إن شاء الله تعالى ومطلقة مفروض لها غير مدخول بها ذكرها بعد هذه الآية إذ قال وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة ومطلقة مدخول بها غير مفروض لها ذكرها الله تعالى في قوله فما استمتعتم به منهن فاتوهن أجورهن فذكر تعالى هذه الآية والتي بعدها مطلقة قبل المسيس وقبل الفرد ومطلقة قبل المسيس وبعد الفرد فجعل للاولى المتعة وجعل للثانية نصف الصداق لما لحق الزوجة من ضحض العقد ووصم الحل الحاصل للزوج بالعقد وقابل المسيس بالمهر الواجب المسألة الثالثة لما قسم الله تعالى حال المطلقة هنا قسمين مطلقة مسمى لها المهر ومطلقة لم يسمى لها دل على أن نكاح التفويض جائز وهو كل نكاح عقد من غير ذكر الصداق ولا خلاف فيه ويفرض بعد ذلك الصداق فإن فرد التحق بالعقد وجاز وإن لم يفرض لها وكان الطلاق لم يجد صداق إجماع قاله القاضي أبو بكر بن العربي وحكى المهدوي عن حماد بن أبي سليمان قال إذا طلقها ولم يدخل بها ولم يكن فرض لها أجبر على نصف صداق مثلها وان فرض بعد عقد النكاح وقبل وقوع الطلاق فقال ابو حنيفه لا يتنصف بالطلاق لانه لم يجب بالعقد وهذا خلاف الظاهر من قوله تعالى وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضه وخلاف القياس ايضا فان الفرض بعد العقد يلحق بالعقد وجب ان يتنصف بالطلاق اصله الفرد المقترن بالعقد سبحان الله الله العظيم المساله الرابعه ان وقع الموت قبل الفرض فذكر الترمذي عن ابن مسعود انه سئل عن رجل تزوج امراه لم يفرض لها ولم يدخل بها حتى مات فقال ابن مسعود لها مثل صداق نسائها لا وكس ولا شط وعليها العدة ولها الميراث فقام معقل ابن سنان الاشجعي فقال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بر عيد تواشق امرأة منا مثل الذي قضيت ففرح بها ابن مسعود قال الترمذي حديث ابن مسعود حديث صحيح وقد روي عنه من غير وجه والعمل على هذا عند بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم وبه يقول ثوري واحمد واسحاق وقال بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم علي بن ابي طالب وزيد بن ثابت وابن عباس وابن عمر اذا تزوج الرجل امرأة ولم يدخل بها ولم يفرد لها صداقا حتى مات قالوا لها الميراث ولا صداق لها وعليها العدة ولو ثبت حديث بروع بنت واشق لكانت الحجة فيما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد اختلف في تثبيت حديث بروع فقال القاضي ابو محمد عبد الوهاب في شرح رسالة ابن ابي زيد وأما حديث بروع بنت واشق فقد رده حفاظ الحديث وائمه أهل العلم وقال الواقدي وقع هذا الحديث بالمدينة فلم يقبله أحد من العلماء وصححه الترمذي كما ذكرنا عن وابن المنذر قال ابن المنذر وقد ثبت مثل قول عبد الله بن مسعود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وبه نقول وذكر أنه قول أبي ثور وأصحاب الرأي وذكر عن مالك والشافعي مثل قول علي وزيد وابن عباس وابن عمر وفي المسألة قول ثالث وهو أنه لا يكون ميراث حتى يكون مهر قاله مسروق ومن الحجة لما ذهب إليه مالك أنه فراق في نكاح قبل الفرض فلم يجب فيه صداق أصله الطلاق لكن إذا صح الحديث فالقياس في مقابلته فاسد والله تعالى أعلى وأعلم سبحان, سبحان, سبحان الله سبحان الله لا بحر الله, الله،, الله. الله،, الله،, الله, الله،, الله. إلا بالله. ما بك يا ولدي يشغلني يا عم عزمك على السفر في رحلتك السنوية التي تعودت عليها ولا أدري ماذا سأفعل في فترة سفرك يا ولدي عليك بقراءة كتاب الله تعالى والأوراد والأذكار كل يوم وأنا أعلم أنك تداوم عليها إن شاء الله يا عم وسأنتظر عودتك بإذن الله لنستكمل معا قراءة هذا الكتاب الجامع مع إمامنا القرطبي إن شاء الله يا ولدي رعاك الله وحفظك يا بني وسدد خطاك على طريق الخير والهدى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 الجامع لأحكام القرآن يعيش في رحابه معكم مأمون النجار ومحمد مشعل إذعة القرآن الكريم من القاهرة أيها الإخوة المؤمنون عود كريم مبارك إلى المصحف المرتل القرى الشيخ محمد صدق المنشاوي يرتل علينا برواية حفص عن عاصم بدءا من الآية الثانية عشرة من سورة إبراهيم وما يتيسر من سورة الحجرة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم